الرجال قوام على النساء بما فضل الله وبعضهم على بعض بما الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فصالحات قالتات الحافظات للغيب فيما حفظ الله واللاتي تقفون نشوزا فعظون واهجرون في المضاجع واضربون فان اطعنكم فلا تمون علي سبيلا إن إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بيني ما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم